فَالْفُلْكُ وَالْأَنْعَامُ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوِيَ عَلَى ظُهُورِهَا ثُمَّ تَذْكُرُونَ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُونَ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ قُرئِ ميم وإن إِذَا رَبُّنَا لَمُنقَلِبُ وَجَعَلُوهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ تَخَاضُ مِن مَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَظْفَافٌ بِالذَنبِ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَغْضَبِ الرَّحْمَنِ مَثَلُهُ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوْ مَا أشأ في الحية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنافا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم وَقَالُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَنَدْنَاهُ مَا عَفَتْنَا هُمْ فِي ذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُنَّ بِهِ نسقول بل قالوا ان وجدنا اباءنا على امه واننا على اثاره